جنتك و ي ر س ل ع ل ي ه النابلسي م ا ء للعلوم الاسلاميه اسماء الله تستطيع ا و أ ح ي ط بثمره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 ن ج ع ل ك ف ض ي ع ه الدكتور ا ب محمد راتب النابلسي ي و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 بل م ا كسبوا ع ج لهم ل العذاب بل ل ه موعد م لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أ ه ل ت ن ا ه م لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا و إ ذ قال موسى لفتاه لا أ ب ر ح حتى أ ب ل غ مجمع البحرين أ و أ م ض ي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذا سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آ ت ن ا غدا ها انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارايت اذ اوينا إ ل ى الصخره فان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 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور و ن فجمعناهم خ في ف الصور جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذ موسوعه ن ت ي ع ن م النابلسي يتخذوا ع للعلوم الاسلاميه ع